الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الوطن المستقيم صراب الذين أنامت عليهم غير عليهم